بسم الله الرحمن الرحيم 110. والضحى والليل إذا سجى 112. ما ودعك ربك وما قلى 113. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى 118. ألم يجدك يتيما فَآوَى فآوى 119. ووجدك ضلا فهدى 110. ووجدك عائلا فأغنى 111. اليتيم فلا تقهر وأما 119. فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث